استمع إلى الجمل وضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة أو خطأ أمام الجملة الخاطئة عيد الفطر قبل شهر رمضان يوزع المسلمون لحوم الأضحى في عيد الفطر عيد الفطر بعد عيد الأضحى